بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهان إذا جلاها والليل إذا يرشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خام من دساها كذبت ثمود مطغواها بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسطياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف أقباها